وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأما ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا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 وَأَمَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَمَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَمَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا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 فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَدَ وَأَمَّا الْقَاطِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ مَحْطَبًا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَتِنَا أَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَلَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَتَّبِعُهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَتَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَذُو يَقُولُونَ عَلَيْهِ لِبَدَاءٌ قُلْ إِنَّمَا أَدَّوْهُ رَبِّ وَلَا أُسْرِكُ بِهِ أَحَدَ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ فَرْضَ وَلَا رَشَدًا قُل إِنَّ إِلَيَّ يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَا أُجِدُّ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَغَ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حتى إذا رأوا ما يوعدون فتَيَعْلَمُونَ مَنْ أضَعَنَا صِرَهُ وَأَقَلَ عَدَدًا قُلْ إِنَّ أَدْلِيئِ أَقَرِيبُ مَا تُعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَذَى عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إلا من يتضامن وتوهم فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أنو قد أبلغوا بثأر ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا